اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم نبى ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر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 يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَا تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كثارة له وَمَن لم يحكم بما أَنزَلَ الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثَارِهِم بِعِيسَى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق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 عليه فحكم بينه بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل من منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم مَتَوَاحِدَةٌ وَلَا كِلِّيَ بِلُؤْمٍ فِي فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فاعلم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ فَأَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم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 فَيَصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُم بِاللَّهِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ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 واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون يا, يا قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل من قبل وأن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 لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة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 ولو انهم اطعموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكنوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون الله اكبر سمع الله لمن حميده الله اكبر الله أكبر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 وَمَا مِن إلَاهٍ إلَّا إلَهُ وَاحِدٌ وَإِلَّا مِن تَهُوَ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّ النَّذِيرُ الَّذينَ كفَرُوا مِنْهُم عذابٌ أليمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَوْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا, ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كفيرا وضلوا عن سواء السبيل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 كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم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 Obrigado.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 امنوا ثم اتقوا واحسنوا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 عمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالر الكعبة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالر الكعبة أو كفارة طعام مساكين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 يقولون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا اذا لمن الاثمين فإن وفر على انهما استحقا اثما فاخرا يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا اننا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها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 تكلم الناس في المهد وكهلو وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الاكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت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 الله أكبر يا الله ولي من الله اكبر